بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لرب 111. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رب ده بهم يومئذ لخبير